الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ورقائه فحبطت أعمالهم, فحبطت أعمالهم فلا نقيم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة وقالت البحر البحر ان البيت الذي يحب لا ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل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 فليعمل عملا, صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أَحَدًا اسبغ الرحمن على الشيخ الجهني العفو والرضا والقبول كما نذكركم ان حقوق نشر هذا العمل محفوظه لكل مسلم مع الدعاء للشيخ ولمن عمل على إخراج هذه التلاوة